قال يا ابني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدونك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث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 قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يحن لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل من التقط ليوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فعلين.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 قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لقاسرون